إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت و البحار بہارو سرت و عید نفو سجت و عیدل نئیتم کلت و عید سو نشرت و عید سم شیت و عیدل جہی لا تؤذ لي فت علمت نفس ما احضرت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوارل كل نس والليل اذا اسعس والصبح اذا تنفس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 إِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا, إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ